ဝ alကပ سليم قلت يا سلمان هل دخلوا دارة ولا استذا سِل جَبَّارِ وَمَعَ الزَّهْرَاءِ لست ترى الحجاب فمذراها عصا عصا بنا تحسر تصيح يا فبحو اسنديني فقد ورى بي جنيني فأسقطت بنت النبي وحزن جنينها ذاك المسمى محسنة